ساعة من ولد عبايا وأول ما حيضا مهدي على اللمو تعال فاحسيه يا عين الطاف ضال وحده هزارس عباس الحيدر النار هزارس عباس الحيدر هزار شعاع باصي الحيده بمهدايا يا وزي عين ابي ويا حسين عطاف قصصي طوليه أوكي يا المغا راوج و فاء ابو الدمع يبكي ما تخي اعيونا النار لا فعباس انت وياني <سؤال> بالطاف عباس <انت> وياني <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> قتل عباس وفراشه الزهر الحاكت الحسين وحيدار حيدار فصل يقمع ش هو جبري للعباس ديشداش للطف ضمها وعيده بيها يا يا يا للطف ضمها وعيده بيها <تصفيق> للطف ضمها وعيده بيها <تصفيق> أسد غابت علي Fuhdhe betti ylgabee Ou baaeid maa maa maa maa maa maa Tutlaki bimithli Zohr Bissi Ma Yil Ab Bila Ab Men Yib ساني الحالي الزهراء كان هالصيح سيمعوني عناي أم الحسين وحسين تيعيوني كرام وا الوقفه ومع <تصفيق> <تصفيق> الشاعر الأستاذ ناظم الحاشي